وَأَسْتَغْنَاهُ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسْتَرُهُ لِلْعُسْرَ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَا وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ فَأَذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَّذَىٰ فَأَذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَّذَىٰ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 Terima kasih